ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وقور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتقوا بنبأ فتبينوا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 فَكَرِهَاهَا إِلَيْكُمْ الْكُفَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعَصِيَانُ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقاتِلِ الَّتِي تَبْغِي فَقاتِلِ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يذخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى أن يكن خيرا منهن وَلَا تلزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاد بيتلتم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون